وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتُمَّ ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواه النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإمكانهم يهديهم ربهم في مالهم تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار في جنات نعيم دعوهم فيها سبحانك الله وتحييتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمه وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه بره مر كأن لم يدعنا إلى ضرر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون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 وإذا تتل عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا أتى بقرآن غير هذا أوبدل قل ما يكون لي أن أبدل من تلقائي نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما يُحَالَ إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراك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 حدها فاختنفوا ولو ل كلمة سبقت من الرب كنقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لو نزل عليه آية من الرب فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم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 جاءت هارِحٌ عاصفٌ وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين إن إن جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيؤكم على انفسكم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 فاختلط فيه نبات الأرض مما يأكل الناس والأعوام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه.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 ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيرنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعلمون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 فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوه أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم ما يعيد قل الله يبدأ الخلق ثم يعيد فأنت فكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أي يتبع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 وربك أعلم بالمفسدين وَإِن كذبوك فقل لي وَلَكُمْ ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك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 ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا باللقاء إلا قد خسر الذين كذبوا وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّنك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم القسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرّو ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياًأو نهراً قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياًأو نهراً ماذا يستعجل منه المجرم أَثُمَ إِذَا مَا وَقَعَ أَمَانَتُمْ بِهِ الْأَنَا وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُو قَعْدَابِ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَأُنَّ هَلْ تُجْزَأُنَّ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ يَسْتَمِعُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لِافْتَدَتْ بِهِ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 ضرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور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 عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا ترديد الكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزن كقولهم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 متاعون في الدنيا ثم إلينا مرجعهم متاعون في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا وَأَذَلُّ عَلَيْهِ النَّبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ إِنْ كَانَ تَبُرَى عَلَيْكُمْ مَقَامٍ وَتَذْكِيرٍ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ هم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 فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه خلائف وجعلناه خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا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 سَوَّاهُمْ إِلَى فِي الْعَوْنِ وَمَلَئَهُ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانَ قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ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 قومه على خوف، على خَوْفٍ من في العون وملئهم أي يفتنهم، وإن في العون العالم في الأرض، وإنه لمن المسرفين. وقال موسى لا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء آل قومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلا وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إن ك أتيت فرعون وملأه زينته وأموالا ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم وشد على قلوب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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركهم الغرق قال آمنت حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أن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 بلاولا كانت قريه آمنت فنفعها ايماننا الا قوم يونس الا قوم يونس اما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين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 من نجّي رسلاً والذين آمنوا، كذلك حقاً علينا نجّ المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين فلا, فلا أعبد الذين تعبدون، فلا أعبد الذين تعبدون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 وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أن عليكم